يا رسول الله انسان انا ام علي الله الله يا من في عن شملي ولا يا ابي نيره الله الله يا مهيلا الدمع el caramí كن الله الله والذي من سوى الله امين وبايات القران قران كن الله الله فانت فينا اخا وولي قل بققا والته عرفنا الله الله وشفا والبنايتم يا لافونا ولنا المعلى وخف وخيف, وخيف منا اللهم خير الانا اعمي ام الله الله وعلي الهم الله الكذا ارنسى والانسى الله الله الله ننسى ما في fins demà! Oh بين العال نبي ديننا علي الله الله وابنه الباقي خير ولي والامام الصادق بنجل الله الله وعليل الدين الاولى ال أغن بيتي مشتاق أنا الله الله هم أمان الأمان أرضي فما أنا أهدك شبي معنا بماركته الله الله واهدنا الأسنى بحرمته في طريقته الله الله ومعافته من الفتن